بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسلم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 م و س ا ل ب ل ي ل ل ا ل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 واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ا ه ا ن ا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاب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 موسوعه النابلسي ل ل ع ي و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ذ ك ر ى